إلهنا لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بين ذلك لك الحمد يا ربنا أطلت في أعمارنا ونسأت في آجالنا وأحسنت معافاتنا واستجبت دعاءنا وبلغتنا, وبلغتنا, وبلغتنا, وبلغتنا أولى ليالي هذا الشهر العظيم اللهم فاجعلنا أهلا لما أكرمتنا به اللهم اجعلنا أهلا لما أكرمتنا به اللهم أصلح لنا فيه السيرة والسريرة اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه اللهم أعنا فيه بأفضل عونك بأفضل عونك ووفقنا فيه لطاعتك واكفنا ما أهمنا وبلغنا فيه كل رجائنا واستجب فيه دعاءنا واستجب فيه دعاءنا اللهم أعظم لنا فيه الباراكة وأحسن لنا فيه العافية وجنبنا فيه العلال والأسطان واكفنا فيه السآمة والملال والكاسل اللهم أدبنا بآدب الصيام اللهم أدبنا بآدب الصيام وارزقنا فيه روحانية القيام إلهنا إلهنا نسأله نسألك لمن لم يعد له رمضان نسألك يا ربنا لمن لم يعد له رمضان من الآباء والأمة والإخوة والأخوات والذرية والزوجات من المسلمين والمسلمات اللهم عد عليهم بتوبتك اللهم عد عليهم بتوبتك ورحمتك ومغفرتك اللهم يا حي يا قيوب اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة ومغفرة من عندك تغنيهم بهما عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في جميع أعمالنا النية الصادقة النية الصادقة واملأ قلوبنا بحبك ومهابتك والتوكل عليك والثقة بك والورع عن محارمك يا رب العالمين إلهنا إلهنا كما أطلت في العمر ووفقتنا لإدراك الشهر فمن علينا وعلى والدينا وأهلينا بإدراك فضل ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا في شهرنا هذا مرحومين لا محرومين مرحومين لا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين